ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كان بنيان مرصوف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 بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام Wolałbym, że nie jestem w stanie znaleźć się w يطفئون نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا غُبِلُهُ دَا وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ, ولو كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يا أيها الذي Panie Przewodniczący, عَلَى تِجَارَةٍ Panie مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Panie O <تؤمنون> بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله że Hiduło وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طجبة في جنات عدد ذلك الفوز العظيم Wszystkie te osoby, które są w stanie znaleźć się الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا أَنْصَارٍ لِلَّهِ كَمَا كُنُوا أَنْصَارٍ لِلَّهِ كَمَا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار Emmen na من بني اسرائيل وكفرت Il i من بني We emmen na A الَّذِينَ آمَنُوا emmen nu فَأَصْبَحُوا